وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تأذوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفا وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا بني وبني أن عبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصرني فإنك غفور رحيم ربنا إني في غير ذي زرع إلا بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاه فجعل اسفده من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 ربي لسميع الدعاء رب جألني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب